تريد الهوالك علامه تبه وقلبك تريده وخل انت ود تريده عطوف صدوق يا عهد تريد الهوالك علامه تبه وقلبك تريده يحصل منه وخل انت ود تريده عطوف صدوق يا عهد قعد الوفا فلا شفت مغرم فؤاده مريح ولا ريت خود هواه صحيح فكم من متيم جالنا طريح جفنه هو قال ان احنا منبع شفت مغرم فؤاده مريح ولا ريت خود هواه صحيح فكم من متيم جالنا طريق جفنه قال نحن احنا منبع تريد الغوالك علامه البا وقلبك تريده يحصل منه وخلي انت توده تريده عطوب الصدوق يعاهدك عهد الوفاة عشيري تألفني بكثر الصدود وكثر الثماني وكثر الوعود يواعد ويخلف مر يعود وانا طول عمر ري وانا في رجاح عشيري تألفني بكثر الصدود وكثر الثماني وكثر الوعود يواعد ويخلف مر يعود وانا طول عمر ري وانا في رجاح هوالك علامة باع وغلبك تريده يحصل منع وخل انت وده تريده عطور صدوق يعاهدك عهد الوفا جبرني وداد الحبيب المليح أنا بهم تيم وهو مستريح ومرنا نغني ومر نصيح وجرح المحبة عسرني دواه جبرني وداد الحبيب المليح أنا بهم تيم وهو مستريح ومرنا غني ومرنا الصيح وجرح المحبة عسرني دوار بريد وقلبك تريده يحصل منع وخل, وخل انت وده تريده, تريده عطوك شذوق يعاهدك عهد الوفا ترى الشوق له ذوق يا عاشقين ومحل المعاتب بين الاثنين إذا ذاك مغرم وهذا ظنين عتاب المحبة رالح له ترشق له ذوق يا عاشقين ومحل المعتب بين الاثنين اذا ذاك مغرم وهذا ضنين عتا بالمحبة ترا لحلام ها وقلبك تريد هفر يحصل, يحصل منه وخل انت واده تريد عطو صدوق يعاهدك عهد الوفا تريد الهوالك علامة وقلبك, وقلبك تريد يحصل منه وخلا انت واده تريد عطو صدوق يا عاهد كعهد الوفاة تريد الموالك على ما تباع وقلبك تريده يحصل منه وخل ترده عطور صدوق يا كعهد الوفاة